أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْعَجِيزٌ لَّكَ الْعَجِيزٌ لَّكَ الْعَجِيزٌ لَّكَ الْعَجِيزٌ لَّكَ الْعَجِيزٌ وَمَا الشَّرْءُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا كُلُّ قَوْمٍ كَانَ هَيْلَنَ بِنِ اِقْرَأْ لِلَّهِ مَا أَرْأَيْتَ اقْرَأْ تِلْكَ ùng anh sauần cũng bên sau tình cũng không có đi ta sauông فأولئك هم الظالمون قل طلق الله قد تبعوا من نتحب يا أهلا الكتاب المتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهلا الكتاب المتصدون عن كبير من من Şu anda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 لا تؤمنون كذلك يبين الله لكم آياته لكم آياته لعلكم تنترون وَلَتَسْمَنَ مِنْكُمْ أَنْمَكِ يَجْعُلُهُ إلَى الْخَيْرِ تطلقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تر يوم الزوج وتسوى فَأَنْتُمْ بِمَا مَعكُمْ تَبْصِرُونَ فَقُولُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَضْرِبْ كُنْتَ أَقَالِبُونَ تِنكَاكُ اللهَ نَزْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ إِلَّا الْمَنْعَ وَمِنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ خير أمتي أخرج أخرج الناس تأمر الناس. أينما تقيتوا، أينما تكتوا إلا بعلم من الله، إلا من الله be